هذا سائل يسأل ما هو حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وذلك بتوزيع الاطعمه والحلواى والمعروف محليا بحق الليلة بدعه الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعه ذكر اهل العلم ذلك منهم شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر ان هذه المواسم من المواسم المبتدعه التي لا اصل لها ولا يجوز توزيع الاطعمه والحلويات في هذه الليله وتجد من الاسم حق الليله فنعلم ان هذا ليس هذا الاحتفال وتوزيع الحلوى هذا ليس من التراث او من العادات وانما من العبادات الاطعام اطعام الطعام عباده من العبادات اطعام الطعام عباده من اجل العبادات لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير ذكر اطعام الطعام فاطعام الطعام هذه عباده من العبادات فلا بد من الدليل فهذا لم يثبت فلا يجوز ويكون هذا من البدع المحدثه وقد تكلمنا في هذا